ما قضى الامر ان الله وعدكم ان الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فافلتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان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 إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها فِيهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِحِضْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويطرق الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 ويضل الله الظالمين